تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء 124. لهم جعلوا أصابعهم في آبانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم اسراؤ طولهم اسرارا فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم باموال وبنين ويجعل 119. ويجعل لكم أنهارا 110. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع 114. القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم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 دَارَا وَقَالُوا لَا تَعْبُدُونَ مَا وَلَا تَعْبُدُونَ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كثيرا وَلَا تزد مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نورا الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم عبادك ولا يريدون الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي واليمان وَعَائِدٌ إِلَى مُؤْمِنٍ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِيدُ الْعَالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا